الشريط الثالث هل تكون ا ل ك ت ا ب ة بعد نفس الروح هذا الحديث ليس فيه د ل ا ل ة و إ ن م ا فيه ترتب ا ل ك ت ا ب ة على الروح بالواو فقال ثم يرسل إ ل ي ه الملك فيؤمر بنفس الروح ويؤمر ب أ ر ب ع كلمات والواو لا تقتضي ترتيبا و إ ن م ا تقتضي اشتراكا فمعنى ذلك أ ن ه قد يتقدم تقدم ا ل ك ت ا ب ة وقد يتقدم نفخ الروح و ا ل أ ظ ه ر تقدم ا ل ك ت ا ب ة على نفخ الروح كما دلت عليه ا ح د ي ث ك ث ي ر ة ف إ ذ ا نخلص من هذا في خلاف طويل ل أ ه ل العلم لكن ذكرت لكم لبه وخلاصته أ ن الغالب أ ن يكون نفخ الروح في كما جاء في هذا الحديث بعد 120 يوماً وقد م ا و يتحرك الجنين وينفخ قبل ذلك وهذا مشاهد ف إ ن ه كثير ما تحصل ا ل ح ر ك ة و ا ل إ ح س ا س بالجنين من قبل ا ل أ م وتنقله في رحمها قبل تمام ا ل أ ر ب ع ه اشهر والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى وكلماته و ح ا د ي ث ه يصدق بعضها بعضا قال هنا ويؤمر ب أ ر ب ع كلمات قال فينفخ فيه الروح قبل ذلك فينفخ فيه الروح الروح مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا لا نعلم ك ي ف ي ة هذا النص ولا كيف تتلبس الروح بالبدن والروح أ ض ي ف ت إ ل ى الله جل وعلا تشريفا لها وتعظيما ل ش أ ن ه ا قال جل وعلا ف إ ذ ا سويته ونفخت فيه من روحي ا ل إ ض ا ف ة هنا إ ض ا ف ة خلق و ا ض ا ف ة تشريف ليست هي ص ف ة لله جل والروح ع ل ا هي سر ا ل ح ي ا ة كما هو معلوم وتعلق الروح ببدن الجنين في رحم ا ل أ م تعلق ضعيف ل أ ن الروح لم تكتسب شيئا ولم تقوى ف ت ب د أ الروح ب ا ل ق و ة في تعلقها بالبدن كلما تقدم بالجنين الزمن في رحم ا ل أ م حتى إ ذ ا خرج صار التعلق تعلقا آ خ ر يقول العلماء إ ن تعلق الروح بالبدن أ ر ب ع ة أ ن و ا ع تعلق في رحم ا ل أ م هذا النوع ا ل أ و ل وهو تعلق ضعيف ا ل ح ي ا ة فيه للبدن والروح تعلقها بالبدن ضعيف والثاني في الحياه في الدنيا و ا ل ح ي ا ة فيه للبدن والروح تبع وتعلقها بالبدن تعلق مناسب لبقاء البدن في الدنيا والنوع الثالث من التعلق بعد الموت و ا ل ح ي ا ة فيه للروح والبدن ت ب ع والنوع الرابع تعلق الروح بالبدن بعد قيام الناس لرب العالمين يوم ا ل ق ي ا م ة وهذا التعلق أ ك م ل التعلقات فتكون ا ل ح ي ا ة للبدن وللروح جميعا في أ ع ظ م أ ن و ا ع التعلق قال ويؤمر ب أ ر ب ع كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله و شقي أ و سعيد هذه ا ل ك ت ا ب ة تسمى القدر العمري أ و التقدير العمري والتقديرات أ ن و ا ع منها القدر السنوي ومنها القدر اليومي ومنها القدر, اليومي ومنها القدر السنوي ي و ارفع منه ومنها القدر والتقدير العمري ومنها التقدير أ و القدر السابق الذي في اللوح المحفوظ والقدر السابق الذي في اللوح المحفوظ هذا الذي يعم الخلائق جميعا كما جاء ذلك في قول الله جل وعلا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 ليس محصورا بقبل خلق السماوات والارض بخمسين أ ل ف س ن ة فتحصل من هذا أ ن هذا التقدير اسمه التقدير العمري وهو بعض القدر السابق يعني أ ن ك إ ذ ا تصورت التقدير العمري للناس جميعا ف إ ن هذا يوافق التقدير الذي في اللوح المحفور كل أ ح د بحسبه فالتقدير الذي في اللوح المحفوظ عام وخاص أ ي ض ا و أ م ا هذا التقدير فهو تقدير عمري يخص كل إ ن س ا ن وهذا القدر ليس م ع ن ا ه أ ن ه إ ج ب ا ر يعني يؤمر الملك بكتب أ ر ب ع كلمات يؤمر بكتب رزقه و أ ج ل ه وشقي ع م ل ه و أ و سعيد هذه ا ل أ ر ب ع كلمات ليست إ ج ب ا ر ا يعني لا يكون العبد بها مجبره و إ ن م ا هي إ خ ب ا ر للملك ب أ ن يكتب ما كتبه الله جل وعلا ليظهر موافقه علم الله جل وعلا في العباد ليظهر علم الله فيهم جل وعلا وهذا التقدير لا يمكن ل أ ح د أ ن يخالفه من كتب عليه أ ن ه شقي ف إ ن ه سيكون شقيا ل أ ن علم الله جل وعلا نافذ بمعنى أ ن الله جل وعلا يعلم ما سيكون عليه العباد وسيكون عليه ما خلق إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة وما بعد ذلك أ ي ض ا ه ذ ا التقدير العمري ك ت ا ب ة فتكون بيد الملك وهو يختلف عن التقدير الذي في اللوح المحفوظ بشيء وهو أ ن ه يقبل التغيير و أ م ا الذي في اللوح المحفوظ ف إ ن ه لا يقبل التغيير بمعنى أ ن ما كتبه الله جل وعلا في أ م الكتاب لا يقبل المحو ولا, ولا التغيير وغيره من أ ن و ا ع التقديرات يعني ا ل س ن و ي ة أ و ا ل ع م ر ي ة ف إ ن ه ا تقبل التغيير قال جل وعلا يمشي الله ما يشاء ويثبت وعنده أ م الكتاب قال ابن عباس يمشي الله ما يشاء ويثبت يعني فيما في صحف ا ل م ل ا ئ ك ة وعنده أ م الكتاب عنده ا ل ل و ث المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم إ ن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا وهذا يعني به ا ل ك ت ا ب ة في صحف ا ل م ل ا ئ ك ة لا الذي في اللوح المحفوظ ف إ ن الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل وهذا له ح ك م ة ب ا ل غ ة وهو أ ن ينشط العبد فيما فيه صلاحه و أ ن يعظم الرغب إ ل ى الله جل وعلا و أ ن الله سبحانه يعلم ما العباد عاملون ومما يعلم دعاؤهم ورجاؤهم في الله جل وعلا ووسائلهم إ ل ي ه سبحانه في تحقيق ما به صلاحهم في ا ل آ خ ر بكسب رزقه و أ ج ل ه وعمله وشقي أ و سعيد كما ذكرت لك هذه ليس فيها إ ج ب ا ر والعبد عندنا أ ه ل ا ل س ن ة العبد مخير وفي اختياره لا يخرج عن قدر الله جل وعلا السابق وليس بمجبر على ما يفعل وليس أ ي ض ا خالقا لفعل نفسه بل الله جل وعلا هو الذي يخلق فعل العبد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 ل أ ن الكتاب فيه ذكر ا ل خ ا ت م ة شقي أ و سعيد وهذا باعتبار ا ل خ ا ت م ة سار طول عمره في ط ا ع ة ثم بعد ذلك اختار الشقاء فوافق ما كتبه ا ل م ل ك أ ن ه شقي وليس معنى ذلك أ ن ه مجبر ولكن وافق ذلك وكما قلت لك قال ج م ا ع ة من السلف الخواتيم ميراث السوابق الخواتيم ميراث السوابق فلهذا يبعث هذا الحديث وكلام ابن مسعود هذا يبعث على الخوف الشديد من ا ل خ ا ت م ة ل أ ن العبد لا يدري بم ا يختم له والسوابق هي التي تكون وسائل للخواتيم والعبد بين خوف عظيم في أ م ر خاتمته وما بين رجاء عظيم و إ ذ ا جاهد في الله حق الجهاد واستقام على ا ل ط ا ع ة ف إ ن ه يرجى له أ ن يختم له ب خ ا ت م ة ا ل س ع ا د ة قال إ ن أ ح د ك م ليعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى ما يكون بينه وبينه وبينها إ ل ا ذراع يعني عن القرب أ ن ا ل أ ج ل قريب لكن يسبق عليه الكتاب فيكون أ م ر ه في آ خ ر أ م ر ه على ا ل ر د ة والعياذ بالله وعمله بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة هذا فيما يظهر للناس وما في قلبه الله أ ع ل م به ما ندري ماذا كان في قلوب الذين زاغوا ف أ ز ا غ الله قلوبكم قلوبهم لكن نعلم على اليقين أ ن الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أ ن ف س ه م يظلمون. قال و إ ن أ ح د ك م ليعمل بعمل أ ه ل النار حتى ما يكون بينه وبينها إ ل ا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة فيدخلها رواه البخاري ومسلم وهذا من فضل الله العظيم على, عباده على بعض عباده أ ن يختم له ب خ ا ت م ة ا ل س ع ا د ة هذا الحديث كما ذكرت لك وكلام ابن مسعود في آ خ ر ه يبعث على الخوف الشديد من الخواتيم و ي ب د أ المرء يفكر فيما سبق له و إ ن المرء أ ح ي ا ن ا لينظر إ ل ى السوابق فلا يدري ماذا كتب له فيبكي كما قال بعض السلف من ا ل ا ئ م ة قال ما أ ب ك ى العيون ما أ ب ك ا ه ا ل ك ت ا ب السابق فالمرء ينظر و ي ت أ م ل ويود أ ن ه لو اطلع على ما كتبه الملك هل الملك كتبه شقي أ م كتبه سعيد ف إ ن كان كتبه سعيدا فهي س ع ا د ة له و ط م أ ن ي ن ة و إ ن كان كتبه شقيا فيعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى يكتب من ا ل أ ت ق ي ا ء ولكن الله جل وعلا بحكمته غيب هذا عن العباد ليبقى الجد في العمل و ل ي ب تبقى ح ك م ة التكليف و أ ن يكون الناس متفاضلين في البر و التقوى فليس سواء حازم و مضيع ليس سواء من هو مجاهد يجاهد نفسه و يجاهد عدوه إ ب ل ي س و من هو مضيع و يتبع نفسه هواه قال ما أ ب ك ى العيون ما أ ب ك ا ه ا الكتاب السابق وقال بعضهم قلوب ا ل أ ب ر ا ر م ع ل ق ة ب ا ل خ و ا ت ي ن يقولون بماذا يختم لنا وقلوب السابقين أ و قال المقربين م ع ل ق ة بالسوابق يقولون ماذا سبق لنا وهذا مثال للخوف الشديد الذي يكون في قلوب أ ه ل ا ل إ ي م ا ن و إ ذ ا كان هذا الخوف ف إ ن ه لا يعني أ ن يكون مترددا ليس على ط ا ع ة ولكن يبعثه هذا الخوف على ا ل أ خ ذ بالحجم و أ ن يعد ا ل ع د ة للقاء الله جل وعلا ف ا ل إ ي م ا ن بالقدر له ثمراته ا ل ع ظ ي م ة في العمل واليقين وصلاح قلوب العباد ف ا ل أ س ق ي ا ء هم الذين آ م ن و ا بالقدر و المضيعون هم الذين اعترضوا على القدر و لكل درجات عند الله جل و علا من الفضل و ا ل ن ع م ة يعني من المقربين و السابقين و أ ص ح ا ب اليمين إ ل ى آ خ ر ه و ل أ ه ل الشقاء دركات في النار نعوذ بالله من الخذلان نكتفي بهذا القدر و أ و ل ا ل أ ح ا د ي ث يعني إ ل ى ث م ا ن ي ة او ع ش ر ة ح ا د ي ث هذه جوامع تحتاج إ ل ى طول ثم بعد ذلك نمشي إ ن شاء الله ل أ ن ما بعدها يكون قد سبق فيما قبل أ و يكون الكلام عليه قليلا بارك الله فيكم ونفعكم ونفعني ك م و ف ع ن و إ ي ا ك م وثبتنا واياكم على الحق والعلم والهدى صلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله لله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 بشرح ا ل أ ح ا د ي ث يثري طالب العلم في مادته وفي فهمه ل ل ش ر ي ع ة بعامه و ا ل أ ح ا د ي ث منها ما يشتمل على أ ص و ل وقواعد فهمها يريح طالب العلم في فهم مسائل ك ث ي ر ة إ ذ ا اشتبهت عليه ردها إ ل ى هذه ا ل أ ص و ل الواضحات فاتضح له علم ما ربما أ ش ك ل أ و خفي في بعض المواضع فعلم الحديث وفهم كلام العلماء على ا ل أ ح ا د ي ث ينبغي أ ن يكون متسلسلا بحسب أ ه م ي ة تلك ا ل أ ح ا د ي ث فكما ذكرت لكم ثالثا أ ن هذه ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ن و و ي ة م ه م ة ل أ ن في شرحها بيان كثير من ا ل أ ص و ل ا ل ش ر ع ي ة التي إ ذ ا استوعبها طالب العلم رد إ ل ي ه ا ما أ ش ك ل عليه تجد مثلا أ ن العالم أ و طالب العلم إ ذ ا وردت عليه م س أ ل ة م ش ك ل ة ربما لم يطلع فيها على كلام ل أ ه ل العلم وهي م ش ك ل ة فيرد ذلك المشكل إ ل ى ما يعلمه من ا ل أ ص و ل ا ل ش ر ع ي ة التي دلت عليها أ د ل ة الكتاب أ و أ د ل ة ا ل س ن ة فيتضح له ا ل إ ش ك ا ل ل أ ن مما يميز أ ه ل العلم أ ن ه م يردون المتشابه إ ل ى المحكم ف إ ذ ا ضبط طالب العلم المحكمات من ا ل ا د ل ة الواضحات البينات وتبين له كلام أ ه ل العلم الراسقين عليها ف إ ن ه يستطيع بفضل الله ونعمته ورحمته أ ن يرد ما يشكل فيما ي ق ر أ أ و فيما يسمع أ و ربما فيما يورد عليه من سؤال أ و في مجلس من حديث أ و نحو ذلك يرد ما أ ش ك ل إ ل ى ما اتضح له أ و يتوقف فيه وهذا هو الفرق ما بين طالب العلم المعصل وطالب العلم الذي ي ق ر أ فقط و ط ا ل ب العلم المعصل يكون عنده بناء المحكمات شيئا فشيئا في ا ل ع ق ي د ة والحديث والفقه فلا تجد أ ن ه يضطرب عند إ ي ر ا د المشكلات أ و أ ن ه يغير ر أ ي ه ت ا ر ة هنا و ت ا ر ة هناك كما قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله من جعل دينه ع ر ض ة للخصومات أ ك ث ر التنقل ل أ ن ه لا يكون عند كل أ ح د من العلم ب ا ل ش ر ي ع ة وفهم أ ص و ل ه ا وفروعها والمحكمات ما يمكنه أ ن يرد الشبه أ و يرد ا ل إ ش ك ا ل ا ت ادله هذه ا ل ش ر ي ع ة ا ل ع ظ ي م ة لهذا لا بد من أ ن يؤخذ العلم شيئا فشيئا و أ ن تفهم شروح أ ه ل العلم على ا ل أ ح ا د ي ث على مر ا ل أ ي ا م والليالي فيتحصل طالب العلم على ح ص ي ل ة ع ل م ي ة متينه يكون معها إ ن شاء الله تعالى أضوح الشريعة وفهم الشريعة الادله وهكذا كان يسير العلماء فيحرصون على فهم ا ل أ و ل و ي ا ت فهم ا ل أ ش ي ا ء أ و ا ل ح د ي ث التي هي م خ ت ص ر ة أ و جوامع أ و كليه ثم ينتقلون إ ل ى المطولات بحسب ا ل ح ا ج ة نعم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 فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي ر و ا ي ة لمسلم من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد هذا الحديث حديث عظيم جدا وعظمه العلماء وقالوا إ ن ه أ ص ل في رد كل المحدثات والبدع و ا ل أ و ض ا ع ا ل م خ ا ل ف ة ل ل ش ر ي ع ة فهو أ ص ل في رد البدع في العبادات وفي رد العقود ا ل م ح ر م ة وفي رد ا ل أ و ض ا ع ا ل م ح د ث ة على خلاف ا ل ش ر ي ع ة في المعاملات وفي عقود النكاح وما أ ش ب ه ذلك ولهذا جعل كثير من أ ه ل العلم هذا الحديث مستمسكا في رد كل محدث كل بدعه من البدع التي احدثت في الدين ولهذا ينبغي لطالب العلم أ ن يحرص على هذا الحديث حرصا عظيما و أ ن يحتج به في كل مورد يحتاج إ ل ي ه فيه في رد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 وقد علقها البخاري في الصحيح أ ي ض ا من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد قال من أ ح د ث ولفظ من هذا للاشتراك وجوابه فهو رد والحدث في قوله أ ح د ث وكل ما لم يكن على وفق ا ل ش ر ي ع ة على وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا قال فيه من أ ح د ث في أ م ر ن ا و ا ل أ م ر هنا هو الدين كقوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م فمن أ ح د ث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه وقوله هنا ما ليس منه ل أ ن ه قد يحدث شيئا باعتبار الناس ولكنه س ن ة م ه ج و ر ة هجرها الناس فهو قد سن سنه من الدين وذكر بها الناس كما جاء في الحديث انه عليه الصلاه والسلام قال ومن سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها إ ل ى يوم القيامه فاذن قوله اولا من احدث هذا فيه المحدثات في الدين ودل عليها قوله في امرنا هذا يعني في ديننا هذا وما عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو شريعته قال ما ليس منه وهذه هي الروايه المشتهره في الصحيحين وفي غيرهما وروي في بعض كتب الحديث ما ليس فيه فهو رد يعني ما ليس في امرنا فهذا يدل يعني هذه ا ل ر و ا ي ة تدل على اشتراط العمل بذلك الشيء ولا يكتفى فيه بالكليات في ا ل د ل ا ل ة قال فهو رد يعني فهو مردود عليه كما قال علماء ا ل ل غ ة رد هنا بمعنى مردود كسد بمعنى م س د و د ففعل ت أ ت ي بمعنى مفعول يعني من أ ت ى بشيء محدث في الدين لم يكن عليه أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه كائنا من كان وهذا فسرته ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد ف أ ر ج ع ه إ ل ى ا ل أ ع م ا ل والعمل هنا المراد به الدين أ ي ض ا يعني من عمل عملا يتدين به من ا ل أ ق و ا ل أ و ا ل أ ع م ا ل أ و الاعتقادات ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد يعني مردودا عليه وهذا فيه إ ب ط ا ل كل المحدثات و إ ب ط ا ل كل البدع وذم ذلك و أ ن ه ا م ر د و د ة على أ ص ح ا ب ه ا وهذا الحديث كما ذكرت لك أ ص ل في رد البدع في الدين والاعمال التي في الدين يعني أ م و ر الدين م ن ق س م ة إ ل ى عبادات و إ ل ى معاملات والمحدثات تكون في العبادات وتكون في المعاملات فهذا الحديث دل على إ ب ط ا ل المحدثات و إ ب ط ا ل البدع ل أ ن كل م ح د ث ة بدعه يعني كل م ح د ث ة في الدين بدعه والعلماء تكلموا كثيرا عن البدع والمحدثات وجعلوا هذا الحديث دليلا على رد المحدثات والبدع فالبدع م ز م و م ة في الدين و هي شر من كبائر الذنوب ا ل ع م ل ي ة ل أ ن صاحبها يستحسنها ويستقيم عليها تقربا إ ل ى الله جل وعلا إ ذ ا تبين هذا الشرح العام للحديث فما المراد بالبدع والمحدثات هذه مما اختلف العلماء في تفسيرها والمحدثات والبدع م ن ق س م ة إ ل ى محدثات وبدع ل غ و ي ة و إ ل ى محدثات وبدع في ا ل ش ر ح أ م ا المحدث في ا ل ل غ ة هو كل ما كان احدث سواء أ ك ا ن في الدين أ و لم يكن في الدين و إ ذ ا لم يكن في الدين ف إ ن هذا معناه أ ن ه لا يدخل في هذا الحديث وكذلك البدع ولهذا قسم بعض أ ه ل العلم المحدثات إ ل ى قسمين محدثات ليست في الدين وهذه لا تذم ومحدثات في الدين وهذه تذم مثل المحدثات التي ليست من الدين مثل ما حصل من تغير في طرقات ا ل م د ي ن ة و ت و س ع ة عمر الطرقات أ و تجصيص البيوت أ و استخدام انواع من البسط فيها واتخاذ القصور في المزارع وما أ ش ب ه ذلك مما كان في زمن ا ل ص ح ا ب ة وما بعده او اتخاذ الدواوين أ و ما أ ش ب ه ذلك فهذه أ ح د ث ت في ح ي ا ة الناس فهي م ح د ث ة ولكنها ليست ب م ذ م و م ة ل أ ن ه ا لم تتعلق بالدين كذلك البدع منها بدع في ا ل ل غ ة يصح أ ن تسمى ب د ع ة باعتبار أ ن ه ا ليس لها مثال سابق عليها في حال من وصفها ب ا ل ب د ع ة وبدع في الدين وهذه ا ل ب د ع ة التي في الدين كانت الحال على خلافها ثم و ح د ه ا مثاله قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إ م ا م واحد وكانوا يصلون أ ش ت ا ث ا في رمضان جمعهم في التراويح على إ م ا م واحد قال ن ع م ة ا ل ب د ع ة هذه فسماها ب د ع ة باعتبار ا ل ل غ ة ل أ ن ه ا في عهده ب د ع ة يعني لم يكن لها مثال سابق في عهد عمر فتعلقت ب ا ل ل غ ة أ و ل ا ثم بالمتكلم ثانيا إ ذ ا تبين هذا فالمقصود بهذا الحديث المحدثات والبدع ة في الدين و ا ل ب د ع ة في الدين دل الحديث على ردها ودل على ذلك آ ي ا ت ك ث ي ر ة و أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة كما قال جل وعلا أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ي أ ذ ن به الله فسماهم شركاء ل أ ن ه م شرعوا من الدين شيئا لم ي أ ت به محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم ي أ ذ ن الله به شرعا وقد قال جل وعلا اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا وقال جل وعلا قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحذذكم ب ك م الله والآيات ه في ا المعنى ث ي ويصلح أن يكون ر ة أن ن ه الله ق و ه ج وعلا وما آتاكم الرسول و آتاكم ف خ ذ وقد م نهاكم ا عنه فانتهوا وقد جاء أ ي ض ايضا ف الأحاديث ذنب البدع والمحتثات كما, كما كان عليه الصلاة والسلام يقول في الجمعة وفي غيرها ألا عليه يقول كل محدثة بدعة وكل محتثة بدعة بدعة في وفي ذنب وإن ل ل وكل ضلالة ة في السنن ن ا جاء أيضا ا ر وقد في ل من حديث العرباض بن س ا ر ي ة رضي الله عنه أ ن ه قال وحضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم م و ع ظ ة ب ل ي غ ة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله ك أ ن ه ا م و ع ظ ة مودع الحديث وفيه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها و ع ب و ا عليها بالنواجذ ف إ ن كل م ح د ث ة ب د ع ة والعلماء علماء السلف أ ج م ع و ا على إ ب ط ا ل البدع ة فكل ب د ع ة في الدين أ ج م ع على إ ب ط ا ل ه ا إ ذ ا صارت ب د ع ة في الدين دخل العلماء في تعريف ا ل ب د ع ة ما هي التي يحكم عليها ب أ ن ه ا رد ل أ ن هذا الحديث دل على أ ن كل م ح د ث ة رد من أ ح د ث في أ م ر ن ا هذا ما ليس منه فهو رد ف ا ل ب د ع ة في الدين عرفت ب ع د ة تعريفات يهمنا منها تعريفان لضيف المقام أ و ل ه ا تعريف المشهور المنشوب لي و الذي ذكره في الشاطبي في الاعتصام وحاصله أ ن ا ل ب د ع ة ط ر ي ق ة في الدين م خ ت ر ع ة يراد بالسلوك عليها مضاهاه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة وهذا التعريف جيد ل أ ن ه جعل ا ل ب د ع ة ط ر ي ق ة م ل ت ز م ة و أ ن المقصود من السلوك عليها مضاهاه ا ل ط ر ي ق ة الشرعيه ة و شرح التعريف والكلام عليه يطول فتراجعونه في مكانه لكن يهمنا من التعريف هذا شيئان ا ل أ و ل أ ن ا ل ب د ع ة ملتزم بها ل أ ن ه قال طريقه في الدين والطريقه هي الملتزم بها يعني أ ص ب ح ت طريقه يطرقها ا ل أ و ل والثاني والثالث أ و تتكرر فهذه ا ل ط ر ي ق ة يعني ما التزم به من هذا ا ل أ م ر والثاني أ ن ه ا م خ ت ر ع ة يعني أ ن ه ا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والثالث أ ن هذه ا ل ط ر ي ق ة تضاهى بها ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة من حيث إ ن ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة لها وصف ولها أ ث ر أ م ا الوصف فمن ج ه ة الزمان والمكان والعدد و أ م ا ا ل أ ث ر فهو طلب ا ل أ ج ر من الله جل وعلا فتحصل لنا أ ن خ ل ا ص ة ما يتصل بتاريخ الشاطب ل ل ب د ع ة يتعلق ب ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء أ ن ا ل ب د ع ة يلتزم بها الثاني أ ن ه ا م خ ت ر ع ة لم يكن عليها عمل سابق وهذه توافق الروايه ا ل ث ا ن ي ة من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد والثالث أ ن ه تضاهى بها ا ل ط ر ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة من حيث الزمان والمكان والوصف و ا ل أ ث ر يعني العدد الذي هو الوصف مع الزمان والمكان و ا ل أ ث ر وهو طلب الاجر من الله جل وعلا بذلك العمل وعرفه غيره بتعريف أ و ض ح وهو تعريف الشمني حيث قال إ ن ا ل ب د ع ة ما أ ح د ث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أ و عمل أ و اعتقاد وجعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما وهذا التعريف أ ي ض ا صحيح ويتضح لنا منه أ ن ا ل ب د ع ة أ ح د ث ت على خلاف الحق فهي باطل و أ ن ه ا تكون في ا ل أ ق و ا ل وفي ا ل أ ع م ا ل وفي الاعتقادات و أ ن ه ا ملتزم بها ل أ ن ه قال في آ خ ر ه جعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما اذا تقرر ذلك فمن المهمات في م ع ر ف ة ا ل ب د ع ة أ ن ا ل ب د ع ة تكون في ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع م ا ل والاعتقادات إ ذ ا كان القول على غير وصف ا ل ش ر ي ع ة يعني جعل للقول ط ر ي ق ة من حيث الزمان والمكان أ و من حيث العدد تعبد بقول ليس على و ف ق ا ل ش ر ي ع ة وجعل له وصف من حيث المكان أ و الزمان أ و العدد وطلب به ا ل أ ج ر من الله جل وعلا أ و ا ل أ ع م ا ل يحدث أ ع م ا ل ا يتقرب بها إ ل ى الله جل وعلا ويجعل لها ص ف ة تضاهى بها ا ل ص ف ة ا ل ش ر ع ي ة على نحو ما ذكرنا أ و يعتقد اعتقادات على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه كلها من أ ح د ث ه ا بمعنى من أ ن ش أ ه ا فهي م ر د و د ة عليه ومن تبعه على ذلك فهو أ ي ض ا عمله مردود عليه ولو كان تابعا ل أ ن التابع أ ي ض ا محدث ب ا ل ن س ب ة ل أ ه ل زمانه وذاك محدث ب ا ل ن س ب ة ل أ ه ل زمانه فكل من عمل ب ب د ع ة فهو محدث لها لهذا يتقرر من هذا التاصيل أ ن البدع ة ملتزم بها في ا ل أ ق و ا ل أ و ا ل أ ع م ا ل أ و الاعتقادات فلا يقال إ ن ه من أ خ ط أ م ر ة في اعتقاد ولم يلتزم به أ ن ه مبتدع ولا يدخل في من فعل فعلا على خلاف ا ل س ن ة انه مبتدع إ ذ ا فعله م ر ة أ و مرتين أ و نحو ذلك ولم يلتزمه فوصف الالتزام ضابط مهم كما ذكر شيخ ا ل إ س ل ا م م ن س ي م ي ة في بعض كلامه أ ن ضابط الالتزام مهم في الفرق بين ا ل ب د ع ة ومخالفه ة السنة فنقول ذ ا خ ا ل ف ا ل س ن ة في عمله ولا نقول إ ن ه مبتدع إ ل ا إ ذ ا التزم مخالفه السنه وجعل ذلك دينا يلتزمه ف إ ذ ا من أ خ ط أ في عمل من ا ل أ ع م ا ل في العبادات وخالف ا ل س ن ة فيه ف إ ن ه إ ن كان يتقرب به إ ل ى الله فنقول له هذا الفعل منك مخالف ل ل س ن ة ف إ ن التزمه بعد البيان أ و كان ملتزما له دائما يفعل هذا الشيء فهذا يدخل في حيز البدع وهذا ضابط مهم في الفرق ما بين البدعه و م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة مما يتصل س أ ي ض ا بهذا الحديث والكلام عن البدع والمحدثات يطول لكن ننبه على أ ص و ل فيها مما يتصل س به من الفرق بين محدث ومحدث أ ن هناك محدثات لم يجعلها الصحابه رضوان الله عليهم من البدع بل أ ق ر و ه ا وجعلوها س ا ئ غ ة وعمل بها وهذه هي التي سماها العلماء فيما بعد المصالح ا ل م ر س ل ة والمصالح ا ل م ر س ل ة للعلماء فيها وجهان بحيث التفسير ومعنى المصالح ا ل م ر س ل ة أ ن هذا العمل أ ر س ل الشارع ث ك م ه باعتبار ا ل م ص ل ح ة ف إ ذ ا ر أ ى أ ه ل العلم أ ن فيه م ص ل ح ة ف إ ن لهم أ ن ياذنوا به ل أ ج ل أ ن الشارع ما علق به ث ك م ا وهذا يأتي بيان صفاته قال العلماء المصالح ا ل م ر س ل ة تكون في أ م و ر الدنيا لا أ م و ر العبادات وفي أ م و ر الدنيا في الوسائل منها التي يحقق بها أ ح د الضروريات الخمس يعني أ ن ا ل ش ر ي ع ة قامت على حفظ ضروريات ا ل خمس م ع ل و م ة لديكم الدين والنفس والمال والنسل والعقل هذه الخمس وسائل حفظها هذه من المصالح ا ل م ر س ل ة وسائل حفظ الدين م ص ل ح ة م ر س ل ة لك أ ن تحدث فيها ما يحفظ دين الناس مثل ت أ ل ي ف الكتب ت أ ل ي ف الكتب لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاحدث ت أ ل ي ف الكتب ت أ ل ي ف الردود جمع الحديث ما كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يكتب حديثه ونهى عمر أ ن يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب هذا وسيله لم, تكن مق... لم يكن المقتضي لها في ذلك الوقت قائما ثم قام المقتضي لها فصارت و س ي ل ة لحفظ الدين صارت م ص ل ح ة م ر س ل ة وليست بدعه ف إ ذ ا من المهمات في هذا الباب أ ن تفرق ما بين البدعه وما بين ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة ف ا ل ب د ع ة في الدين م ت ج ه ة إ ل ى ا ل غ ا ي ة و أ م ا ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة فهي م ت ج ه ة إ ل ى وسائل تحقيق ا ل غ ا ي ة هذا واحد الثاني أ ن ا ل ب د ع ة قام المقتضي لفعلها في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم تفعل و ا ل م ص ل ح ة ا ل م ر س ل ة لم يقم المقتضي لفعلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا نظرنا مثلا إ ل ى جمع القران آ ن جمع ل ق ر آ جمع بعد النبي عليه الصلاه والسلام في عهده عليه الصلاه والسلام لم يجمع فهل نقول جمع ا ل ق ر آ ن ب د ع ة العلماء أ ج م ع و ا من ا ل ص ح ا ب ة فمن بعدهم أ ن جمع ا ل ق ر آ ن من الواجبات ا ل ع ظ ي م ة التي يجب أ ن تقوم بها ا ل أ م ة هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قام المقتضي للفعل ل أ ن الوحي يتنزل فلو نسخ ا ل ق ر آ ن كاملا ً ف سؤال للآيات في الهوامش أو بين وهذا عرضة لأشياء غير نرجو م و ا ص ل ة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط